في كتابه تحفه الطالب والجنيس وذكرنا انه ثم مقدمات لا بد من الوقوف عليها فيما يتعلق بالشبه لان مدار هذا الرد هو الرد عليه على الشبه اذا لا بد من معرفه ما هي الشبه وهل تكون حقا والفرق بينها وبين الدليل الى اخر ما ذكرناه فيه المقدمات وقد عرفنا ان هذا يعتبر تابعا لسلسله ذاتها وهذه الرسالة مطبوعة مفردة بتحقيق عبدالسلام برجس رحمه الله تعالى وهي موجودة كذلك في الدرر السنية جزء الثاني عشر صبح مئة وخمس وثمانين صبح مئة وخمس وثمانين وهي رسالة تعتبر مختصرة بالنسبة لكتابات المصنف رحمه الله تعالى وله كتاب منهاج التأسيس هو أوسع منه من هذا ويأتي إن شاء الله تعالى بعد هذا الكتاب وإن لم يتمه وإن لم يتمه ولاكن فيما ذكره ورد فيه قواعده واصول كثيره جدا وهذا الكتاب كذلك اعتبر مختصرا وان كان المردود عليه يختلف هناك رد فيه من هذا التاسيس على كتاب صرح الاخوان لنفسه داود وهنا كما ذكر في المقدمه اوراق بمعنى انه له رساله مختصره ذكر فيها جمله من الاباطيل سياتي ذكرها ان شاء الله تعالى فرد عليها وكل منهما حنيد حصيلته ماذا حصيله هذا الرجل من الشبه سواء ما ذكره في صلح الاخوان او ما ذكره هنا في هذا الموضع وله رساله اسمها المنحه الوهبيه قيل هي هذا التي رد عليها هنا في التحفه لكن لا يظهر هذا وعلى كل هذا اودكي مجموعه شبه اباطين ويكون منها ما هو مستني ذي لا آية أو حديث سيأتي آية أو حديث أو كلام لبعض أهل العلم كما شاء الله سلام لتيمير رحمه وتعالى وإن كان الأصل فيه الصلحة للإخوان أراد به جمع كلام للشيخين ابن تيمير رحمه وتعالى وابن القيه لأنه كما سيأتي هنا في المقدمة أنه متبع للشيخين ولذلك قل بيتنا بيت علم ونحن من حنابلة ولا يعرف بيت في العراق يبقى الله هو وانه متبع للتميم رحمه الله وابن قيه بمعنى انه لا يخرج عنهما ومع ذلك اجاز الاستغاثه الى خله وجعلها من الامور المستحبه قربات الى الله تعالى ويتمسك بكلام التميم رحمه الله ولذلك شبه المعاصرين هي بعينه عندما ينتقم من هذا بعضها لا يستطيع ان يذكره لانه يفتضح يعني يكاد ان ينفرد به هذا الرجل فلا يستطيع احد ان يذكره من المعاصرين واما المشترك الذي يمكن ان يقال لسيمه في كلام النتماميه وكلام تلميذ ابن قيم او بايه او حديث على الوجه الفاسد الذي حرفه هو او غيره يستطيع ان ياتي به هنال جميع من يؤلف في مساله العذر بالجهل لا يكاد ان يخرج عن ما ذكره قد يذكرون اشياء تتعلق بما ذكره الجاحظ جاحظ هذا يعتبر اساس مرجع كبير في هذه المساله يرى ان من اجتهد ونظر وبحث ونظر في الادله فوجد ان النصرانيه هي الحق ماجور لا اشك له عنده صحيح هكذا هذا دينه هذا دينه حين اذا اجتهد ونظر وبحث فوجد ان الاستغاثه وعباده الاصنام انها هي حق ماذا يكون يكون ماجورا ولا يكون كافرا ولا يكون كافرا فكان هذا باطل وله ادله من أشهرها وذكره من قدامة وغيره ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هذه حجة ويذكرها بعض الناس هذا الزمان في مسألة العذر بالجاهل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولو علم الجاهل أن الآية لا علاقتها لها بالعمل وإنما علاقتها بالمؤاخذة لا بصحة العمل ولذلك لو نسي صلاة أو صلى دون طهارة وعليذن وهو ناسي يقول ماذا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا يعني لا لا تعاقبني على فعل لان هذا معصيه كونه يصلي على غير طهاره هذا معصيه في نفسها لكن لكونه مخطئا او ناسيا حينئذ يرفع عنه الاثم طيب والعمل نفسه يطالب او لا يطالب او لا تؤاخذنا انتهت ذهبت الصلاه صارت صحيحه هل هذه الايه تحكم على صحه العمل الجواب لا وينما تدل على نفي المؤاخذ ربنا لا تؤاخذنا اذا الدعاء هنا متعلق بماذا بالمؤاخذه وياتي ان شاء الله تعالى بحث مصنفنا رحمه الله تعالى كعاده امه الدعوه يذكرون مقدمات وهذه المقدمات فيها فيها نفائس بالاصول والقواعد وكلها تخدم ما سيذكره رحمه الله تعالى كما ذكر الشيخ ساق في تكفير المعين الى اخره قال رحمه الله تعالى والشرح ان شاء الله تعالى نشرح ما يحتاج الى شرح ونعلق ما لا يحتاج الى شرح نشرح ما يحتاج الى الى شرح وامما ما لا يحتاج فهذا نعلق عليه تعليقا سياتي كلام كثير قد مر معنا ولكن نعلق عليه من جهه الاختصار قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يقضف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو الزاهق هذا يسمى ماذا سمى اقتباسه سمى اقتباسه أن يضمن المتكلم كلامه نظما أو نثرا قول آخر دون أن يسميه دون أن يقول لو قال قال الله تعالى وجب حينيذ أن يكون آية وأما إذا لم يقل قال الله تعالى يسمى ماذا يسمى اقتباسه ولذلك جازى ان يغير بعض الالفاظ جاز له ان يغير بعض الالفاظ يقذف نقذف اصل الايه بالنقذف بالحق على الباطن فيدمغه فيذا هو الزاهق ولكم الويل مما تصيفون حديث هنا غير وهذا لا اشكاله فيه لا اشكاله فيه وهو جائز وكان في خلاف بينه العلمي اولا ما يتعلق ب بالاقتباس بالقران هل يجوز او لا يجوز الصحيح الجواز اهل العلم على على ذلك ليس ثم دليل يمنع من, من الاقتباس لانه لم يقل قال الله تعالى وانما اتى بكلام مقابل لكلام ذاته ثانيا هل له ان ان يغير بعض الالفاظ لا باس ان يغير ولا يقال انه حرف القران فهل يكفر او لا يكفر لا هذا لا, لا يصح وانما يقال هذا يسمى اقتباسا ضمن كلامه من شعر او نثر كلاما لغيره سواء كان ايه او حديثا او حكمه او مثلا سائرا كله يسمى ماذا يسمى اقتباسا يسمى اقتباسا وجائز هو في الجمله قال هنا الذي يقذف بالحق على الباطن فيدمغه فاذا هو زهد عرفنا ان هذه في اصلها هي ايه وراد بها المصنف ان يشير الى اصل اصيل في هذا الباب وهو ان المعركه هنا بين حق وباطن يعني شرك وتوحيد اذا عندنا شرك وعندنا توحيد وعندنا أهل توحيد وأهل شرك إذا حصلت معركة نصر لمن لا شك أنه لي لأهل التوحيد إذن هذا ينبغي بل يجب أن يستصحبه كل ناظر وكل مناظر وكل مجادل إذا جئت تجادل أهل الباطن لا تدخل أنت في نفسك شيء تردد وإنما تدخل أنت على يقين بأنك منصور بأنك منصور لأن الحق ماذا لان الحق منصور وهنا ليست المساله فيما يتعلق بصلاه فيها خلاف او ركن او شرط او نحو ذلك لا هذا توحيد وشرك هذا يعبد غير الله تعالى اتخذ الهه مع الله تعالى باطن او فيه تردد قول باطن قطع المقطوع به مجمع عليه واذا تلبس به متلبس ايا كان ذلك المتلبس فهو كافر مشرك هذا لا خلاف فيه ولا جدال فيه البتة فلئن اذا نظرت في هذه المسائل يجب انك تكون اولا على على قدر من شبه القوم وعلى قدر علم به الاصول التي تتمسك بها وثانيا لا تخف ما ياتي بحجه الا وفي القران ما يقتله ولو جاء بالقران ولو جاء بالقران بدليل يظنه دليلا هو في نفسه او باطل كما مر معنا انه ياتي الايات يحرفها من اجل ان توافق هواهم حينئذ اذا جاء ربنا لا تؤاخذنا نسينا وخطانا قل لو تعال هذه الايه ماذا قال فيها العلم ماذا قال فيها المفسرون اين تريد ترجع الى ماذا ترجع الى الوصول وام كلما استدل بايه خفت وظننت انه على حق لا قد يتمسك بايه انه يكون ماذا من اشد الناس كفرا وبعدا عن الحق ولو تمسك باياته ولو تمسك به بحديث لكن انت ايها القاري وايها المناظر وايها الناظر يجب عليك ان تعتقد انك على حق ولا تتردد في ذلك وانه وان الحق الذي معك واستعانتك بالله تعالى ما تاتيك من شبهه يدلي بها من يدلي الا والحق دامغ اللهزايل هالك لها مهلك لها ساوله هذا يجب ان يكون عقيده لانك ستقرر الحق في نفسك وتقرره لغيرك ثم الصراع قائم لا بد منه لا يظن الظان انه ماذا سيسلم من, من اهل الباطن صراع قائم بين الحق والباطن الى قيام الساعه صحيح او لا اما بالسينان واما بالحجه والبياض لان الكفار باقون ولان المنافقين ها باقون كذلك صحيح او لا هن دي لابد من محاججه هؤلاء ومحاججه هؤلاء اذا هذه اشاره بالمصنف رحمه الله تعالى في اول كلامه تشير الى انه ما سيذكره رحمه الله تعالى انه هو حق وكل ما يذكره هذا الدعيه الذي يتمسك او يظن انه يتمسك بايات او احاديث وكلامه العلمي عنيد بهذا الحق الذي مع المصنف يدمغه كالذي يدمغه في رأسه عنيد لا يبقى له حياء كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى قال ابن جرير في تفسير الايه مذكوره بل نقذف بالحق على الباطل بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو الزاهقه ولكم الويل مما تصنفون قال ابن جرير يقول تعالى ذكره ولكن ننزل الحق من عندنا وهو كتاب الله وتنزيله على الكفر به واهله يدمغه يقول فيهلكه ويدمره فيهلكه يعني لن يبقى لا هو ولا قوله هذا الاصل لن يبقى لا هو ولو كان فيه بعض الاوقات كله صول وجوله هذا كشان الكفار كشان الكفار قد لكله ماذا متمسك ناسيه ماذا تمسك بمن يتمسك به من سلطان نحو ذلك لكن العصر والمضطرد هو ماذا هو هو دمغ الحق على الباطل هذا الاصبه قال فيدمغه يقول فيهلكه كما يدمغ الرجل الرجل بان يشجه على راسه شجه تبلغ الدماغه ينتصر الى الى الدماغ واذا بلغت الشجه ذلك من المسجود لم يكن له بعدها حياه ذهب هذا مثله يعني بالحق بالدليل هسه بيدك انما اذا كان طيب اذا كان باليت طيب لدى ود السلطان وتذير راسه وعن جسده لا اشكال فيه لكن ماذا ليس في يدك شيء من ذلك عليل لا يبقى الا الدليل الحجه ويدمره به بالحجه حتى لا يبقى له اثر هذا لاصمه قال وقوله فاذا هو الزاهر يقول فاذا هو هالك المضمح له لا اثر له البت ولذلك اذا تقابل الحق والباطل زال الباطل لا يبقى له اثر هذه عقيده يجب ان تكون عقيده عند طلبه العلم لاسيما الذين يدخلون ماذا صراعا معه اهل الباطله لابد ان يكون عندهم ماذا ايمان راسخ واما التردد والتذبذب هذا لا ينفع قال ابن سعدي رحمه الله تعالى يخبر تعالى انه تكفل باحقاق الحق وابطال الباطل وان كل باطل قيل وجودنا به فان الله ينزل من الحق والعلم والبيان ما يدمغه ما يدمغه قال فيضمحله ويتبين لكل أحد بطلانه فإذا هو زاهق أي مضمحل فان وهذا عام في جميع المسائل الدينية لا يأتي صاحب بدعة إلا وفي القرآن ما يبطله ويبطل بدعته ما من صاحب بدعة يأتي ببدعة ولو تمسك بآية أو حديث إلا وفي القرآن ماذا؟ ما يبطل بدعته وإلا ما صار القرآن بطل محقا او محقا للحق ومبطلا للباطل صارطعنا في القران ولكن كما هو معلوم عند السلف ان ما من شبهه يدلي بها اصحاب البدع الا في القران ما يدمغه ويدمغ بدعته قال وهذا عام في جميع المسائل الدينيه لا يرد مبطل شبهه عقليه ولا نقليه في احقاق باطل او رد حق الا في ادله الله من القواطع العقليه والنقليه ما يذهب ذلك القول الباطل ويقمعه فاذا هو متبين بطلانه لكل احد يعني يفتضح ويعلم انه علا على باطل ليس على على حقه وهذا يتبين بالاستقراء المسائل مساله مساله فانك تجدها كذلك لا سيما ما يتعلق بباب المعتقد ما يدلي صاحبه بدعه انظر فيما يتعلق بالجهميه والمعتزله والاشاعره فيما يتعلق باسماء الله تعالى وصفاته ما ياتون الا باشياء مضحكه وتدل على سخافه عقلي واحيان الغباوه فيدل ذلك على ماذا على ان صاحب الباطل ضعيف هزيل ليس عنده حجه واذا كانت هذه مصادمه لا سيمه للمعتقد ووصول المعتقد فاعلم ان كل بدعه اتى بها حينئذ يمكن نسبها بي هذه هي الاصول وقال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا تهديد ووعيد لكفار قريش فانه قد جاءهم من الله الحق الذي لا مريه فيه لا مريه فيه يعني ماذا توحيد والاسلام لا مريه فيه لا شك فيه ليس فيه تردد وليست هذه مسائل خلافيه انتبه لان الناس بعض بعض الناس قد يروج ان هذه المسائل قابله للنزاع وقابله للخلاف والله لا مريه فيه يعني لا شك فيها واذا كان لا شك فيها معناه ماذا ليس فيها خلاف ليس فيها قولان وانما هي قول واحد ثم هذا القول الواحد مقطوع به دلاله ودليلا دليلا من حيث الاثبات ودلاله من حيث المدلول مقطوع به يعني لا يحتمل قولا اخر ومن جوز ان يكون في هذا المسائل اساسيا بالشرك والتوحيد ان فيها خلافا هذا ما عرف التوحيد وما عرف حقيقه الاسلام انتبه لهذا قال رحمه الله تعالى لا مريه فيه ولا قبل لهم به وهو ما بعثه الله به من القران والايمان والعلم النافع وزهق باطلهم ايضا حل وهلك فان الباطل تبي هذه كلمه جميله لابن كثير فان الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقا لا ثبات له مع الحق ولا ولا بقا وقال ابن كثير كذلك وهذا شان الكفر والايمان ما تواجهه وتقابل الا غلبه الايمان ما تقابل في معركه ما الا وغلبهم الايمان هذا بالحس وكذلك بالمعاني حسنا ومعنى يعني باللسان والسنان هذا وذاك وقال ابن سعيد رحمه الله تعالى ومن حكمه الله ورحمته ان تقيضه المبطلين المجادلين الحق بالباطل من اعظم اسباب من اعظم الاسباب الى وضوح الحق يعني من الحكم ان يوجد مبتدع أو يوجد منافق أو يوجد زنديق وينشر بدعة من الحكم ماذا؟ أن يأتي من يرد عليه حينئذ ماذا؟ يظهر الحق ويتضح لي لسائر الناس هذه من الحكم التي تنبني على هذا قال من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبيين شواهده وأدلته وتبيين الباطل وفساده فبضدها تتبين الأشياء وضدها تتبين الأشياء لذلك لا بد من امتحان الناس ولو زل من زل من الناس لذلك هناك كلام تامين حرم تعالى ان عامه الناس لا يصلون الى الايمان اليقين ذكروا في كتاب الايمان الكبير ان عامه الناس عموم الناس لان الايمان الذي ينبني على الدليل ليس كالايمان الذي يؤخذ تقليدا لا شك ان ان التقليد في باب الايمان ان سلم من مخالفي انه جائز لا اشكال فيه جائز على الصحيح واما اذا كان ماخوذا بالدليل حينئذ جاء هنا ماذا ما يتعلق بالرسوخ صحيح او لا فثم فرق بين الايمانين ايمان جاء عن جهة التقليد وإيمانه جاء عن جهة ماذا؟ الدليل قال إن سلم العامة ممن يشككهم في دينهم نجوا وإلا لها لكم وجعل ضابطا لهذا الإيمان الذي لا ينبني على اللقين قال ما إذا شككوا لشكوا يعني العامة أن الآن لو جاءهم خطيب يخطب في مسائل تعلق بأمر الدين لو قال أنا المهدي أو قال أنا نبي إلى آخر سيجد من من ما اليسير معه الدجال الدجال سياتي يقول انا ربكم هاهو سياتي من يمشي معه صدقونه بدل ذلك على ماذا على ضعف اليقين والايمان الذي يكون في القلب قال ما اذا شكك شك هذا شيء عظيم هذا يجعل الانسان ما ذا انه ياخذ دينه وعقيدته بدليلها يتعلم هنا جاءت فائده العلم الشرعي قال رحمه الله تعالى وهذا شان الكفرين والايمان ما تواجهه وتقابله الا غلبه الايمان ثم ذكرنا كلام ابن سعد رحمه الله تعالى قال ابن سعد في تفسير قوله تعالى ام ابرموا امرا فاننا مبرمون ام يحسبون ان لا نسمع سره ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون يقول تعالى ام ابرم المكذبون بالحق المعاندون له امرا اي كاد كيدا فهاد كيدا ومكروا للحق ولمن جاء بالحق لينحذوه بما موه من الباطل المزخرف المزوق فإن مبرمون أي محكمون أمرا ومدبرون تدبيرا يعلو تدبيرهم وينقضه ويبطله وهو ما قيضه الله من الأسباب والأدلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل كما قال تعالى بل نقضب بالحق على الباطل فيدموهم إذن هذه إشارة من المصلف رحمه وتعالى إلى هذه الآية هو يريد أن يرد على مبطل على صاحبه حجه في ظنه وفي ظن من اتبعهم يريد لابد من النظر الى امر معنوي لابد من النظر الى للاستعانه بالله تعالى ان ثم احقاق للحق ثم من يتكلم بالحق وينصر الحق منصور من السماء فهل لا بخلاف الذي يتجاهل او لا ينتبه لهذا المعنى وقال ابن تيميه رحمه الله تعالى كما في النبوات الجزء الثاني قال فان الله سبحانه لا يخلي الصادقه مما يدل على صدقه لا يخلي الصادقه مما يدل على على صدقه ولا يخلي الكاذبه مما يدل على كذبها يعني الصادق له علامات والكاذب له له علامات هذه سنه الله تعالى في في خلقه فهو سبحانه لا بد ان يمحق الباطل ويحق الحق بكلم لا بد او جمله الله تعالى على نفسي كل من نصر الحق فهو المنصور وكل من نصر الباطل فهو ماذا ممحوق مدموغ يدمره الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهي اذا تسمى الفجائيه فاذا يعني النتيجه فاذا هو زاهق ولذلك جاء بي جمله اسميه فاذا هو زاهر هو زاهر مبتدا وخبر هل يدل على ماذا يدل على على الثبوت والاستمرار يعني كل باطل فهو زاهق كل باطل يفوق وزاهق ارسل الرسل وانزل الكتب ارسل يعني الله عز وجل ارسل الرسل يعني جميع الرسل هل هنا تفيد العموم وانزل الكتب اي جميع الكتب فالحين هنا للعموم لان هل هنا داخله على ها على جمع فهي من صياغ من صيغ فجميع الرسل وجميع الكتب انما كانت قال لتاصيل الاصول ال لم هذا للتعليم يعني لاجل تاصيل الاصول قولا وعملا قولا وعملا ليس المراد تاصيل الاصول قولا فقط وانما قولا وعملا لان الايمان قول وعمل والتوحيد قول وعمل ليس المراد به قول فقط دون, دون عمل لتاصيل الاصول قولا وعملا وتحقيق الحقائق قولا وعملا تاصيل تاصيل تفعيل اصل شيء اصله واصل الشيء قاعدته التي لو توهمت مرتفعه لارتفع بارتفاعه سائرُه لذلك يعني قاعده الشيء لو ارتفعت ما بني عليه فهو مرتفع هذا المراد والتوحيد اذا ارتفع وزال كل الاعمال التي جعل التوحيد شرطا في صحتها زالت صحيح او لا لذلك قلنا القاعده ان التوحيد شرط لصحه جميع العبادات من صلاه وصوم وحج ونحوه اذا انتفى التوحيد انتفت صحه العباده متى ينتفي التوحيد ليس عندنا الا مقابل واحد ضد واحد وهو الشرك اذا المشرك لا تصح عباداته لا تصح عباداته اذا لتاصيل الاصول جعل التوحيد قاعده فهو الاساس فهو فهو الاساس الذي يبنى عليه الشيء اصلها ثابت وفرعها في السماء كما قال تعالى وقد تاصل كذا واصله ومجد اصيل والحقائق جمع حقيقه فعيله بمعنى مفعوله وهي ما يصير اليه حق الامر ووجوبه حقائق جمع حقيقه وهي ما يصير اليه حق الامر ووجوبه يقال بلغ حقيقه الامر اي يقين شانه يقين شانه تاصيل الاصول وتحقيق الحقائق والإسلام حقيقة ولابد أن يكون على يقين وجاء الشرع بتأصينه الإيمان حقيقة فلابد أن يصل إلى إلى اليقين ليس فيها شك هذه المعاني هذه ليس فيها شك كلها مجمع عليه بين الرسل والأنبياء وهي أهم ما وضح وبيّنه الله تعالى في كتابه بل ما أرسل الرسل إلى من أجل ذلك وما أنزلت الكتب إلا من أجل ذلك بيان حقيقة الإسلام بيان حقيقة الإسلام وبيان حقيقه الشيخ وليس في مسمى الاسلام اختلاف وليس في مسمى الشرك اختلاف وليس في مسمى التوحيد ومعنى لا اله الا الله اختلاف البت لا خلاف فيها وهذا اذا كنت على عقيده يقين في مثل هذه المسائل تستطيع ان تجد في فهم النصوص اولا وكذلك في دمر اهل الباطن هذه المسائل ليس فيها شك البت لا مريته فيها ما معنى التوحيد ما معنى لا اله الا الله ما هي اركان وشروط لا اله الا الله كلها مجمل عليها بالادله بالكتاب والسنه ومعانيها يعني ماذا يراد بالصدق وماذا ينافي وماذا يراد بالاخلاص وماذا ينافي اهل الباطن لهم صوله وجوله في ابطال الحق والسعي فيه في ابطاله فاذا حرفوا القران وبدلوا القران هنيذ مثل هذه المسائل من اسهل ما ما يكون اذا حقيقه المراد به ماذا هنا ما يتعلق به بالحقائق تاسيل الاصول وتحقيق الحقائق والحق في الاصل خلاف الباطل وهو مصدر حق الشيء يحق ويحق يجوز في الوجه من باب ضرب وقتل اذا وجب وثبت واحقه اي تحققه وصار منه على يقين وتحقق عنده الخبر صح وحقق قوله وظنه تحقيقا اي صدقه وكلامه محقق اي رصين هكذا قال اهل اللغه اذا لتاصيل الاصول وتحقيق الحقائق هذا من قبيل التفسير ليس عندنا اصول ثم حقائق لان من الاصول معرفه حقيقه الاسلام ومن الاصول معرفه حقيقه الشرك وهكذا وهي في نفسها ماذا في نفسها حقا اذا بين المصنف لك اصلا اخر اولا ما يتعلق بمجادله اهل الباطل وانك على حق والحق الذي معك يدمغ راس هذا المبتدع الضال الذي اتى بماذا بالشبه ثانيا بين لك ان معك اصول وحقائق هذه الاصول والحقائق انزلت الكتب من اجلها وجميع الكتب وارسلت الرسل من اجلها وجميع الرسل اذا هذا يعطيك ما اليقين على على يقين قال ابن تيميه رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الخامس عشر صفحه 158 فالدعوه الى الله تعالى تكون بدعوه العبد الى دينه بدعوه العبد الى دينه يعني تدعو تدعو الناس ادعو الى اي شيء الى اي شيء دعوه هذه وظيفه الرسل والانبياء دعوا الكفار والمشركين دعوهم الى ماذا الى المستحبات وهم على شركهم اذا صارت الدعوه باطله ولو كان هذا المستحب مما جاءت به الشريعه فاذا كان الناس على كفر وعلى الضلال وعندهم من النواقض ما عندهم حينئذ لا يحسن ولا يكون موافقا للشرع ان يشتغل بدعوتهم بالنوافل مثلا او بالفرائض ويترك ما ما يتعلق به بالتوحيد هذا مصادم لدعوه الرسل وانما دعوه الرسل تكون به بدعوه الانسان الى ما يصحح دينه اولا واما الفرائض فهذه مبنيه على هذا الاصل فاذا صح الاصل عينت صحه الفروع واما تصحيح الفروع مع الضعف فيما يتعلق بالاصول هذا مخالف لمنهج الانبياء والمرسلين منهج الانبياء ومثلهم لهم فقه ذي في الدعوه الى الله تعالى قال ابن تيميه رحمه الله في الدعوه الى الله تكون بدعوه العبد الى دينه الى دينه الذي هو الاسلام واصل ذلك عبادته وحده لا شريك له الذي هو التوحيد اذا ندعو الناس الى اي شيء الى التوحيد اول ما ندعو ندعو الى الى التوحيد ولو كان من باب التكرار ولو كان من باب التنبيه ولو كان الناس يدعون زعما انهم على فقه كبير بالتوحيد وانهم لا يخشى عليهم من الوقوع في الشرك بالله ومع ذلك ندعو ونبين للناس نبين حقيقه التوحيد ودعوه العامه ودعوه الخاصه تكون قائمه على هذا النحو وعصر ذلك عبادته وحده لا شريك له كما بعث الله بذلك رسله وانزل به كتب قال تعالى شرع لكم من الدين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يعني دعوه الانبياء المرسلين وقال تعالى واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون لا وقال تعالى ولقد بعثنا بكل امه رسولا ان اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون تامر الله تعالى لا يمل من تكرار الايات واحيانا يسرد ما يزيد على على ال30 ايه ويريد به معنى واحدا هذا يدل على ان اعتماده انما هو على الكتاب والسنه على الكتاب والسنه هذه الايات ينبغي ان تكون امامك هكذا مستحضره دائما لاسيما ما يتعلق باصل الاصول وقال وقد ثبت في الصحيح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان معاشر الانبياء معاشر الانبياء يعني جميع الانبياء فدخل فيه الرسل كيف دخل الرسل لان الانبياء عام والرسل اخص ان معاشر الانبياء ديننا واحد ديننا واحد وهو ما يتعلق به بالتوحيد اذا الذي يدعو الى التوحيد يدعو الى دين جميع الانبياء منذ ادم عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم انما دعوى الى الى التوحيد وان ديننا تكون على منهج الانبياء الدعوه الى الى التوحيد قال رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم ان معشر الانبياء ديننا واحد الانبياء اخوه لعلات لعلات وان اولى الناس بابن مريم لانا انه ليس بيني وبينه نبي قال فالدين واحد وانما تنوع شرائعهم ومناهجهم كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجه فالرسل متفقون في الدين الجامع للاصول الاعتقاديه والعمليه فالاعتقاديه كالايمان بالله و برسله وباليوم الاخر والعمليه كالاعمال العامه المذكوره فيه في الانعام يعني مقصوده ان الرسل اتفقوا على التوحيد واختلفوا بماذا في, في الشرائع هل اختلافهم في الشرع مطلقا لا وانما ثمة جمله من الشرائع كذلك اتفقوا عليها اتفقوا عليها اذا ياتي التفصيل هكذا الانبياء اتفقوا على التوحيد واتفقوا على اصول الشرائع جمله من الشرائع واختلفوا في مزاد على ذلك فليس دعوى ان الانبياء مختلفون في الشرائع مطلقا لا وانما ثمة شرائع متفقون عليها قال رحمه الله تعالى فالاعتقادية كالإيمان بالله و برسله واليوم الاخر والعمليه كالاعمال كالاعمال العامه المذكوره في الانعام والاعراف وسوره بني اسرائيل كقوله تعالى قلت تعالوا اكلوا ما حرم ربكم عليكم الى اخر الايات الثلاث هذا من المتفق عليه الانبياء وقوله وقدر ربك الا تعبدوا الا اياه الى اخر الوصايا هذه من الشرائع التي اتفق عليها جمله الانبياء من قوله قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوهم مخلصين له الدين وقوله قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير حق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فهذه الامور هي من الدين الذي اتفقت عليه الشرع يعني ما تضمنته هذه الايات على قسمين توحيد وجمله من الشرائع حينئذ المجموع اتفق عليه ماذا سائر الانبياء والمرسلين دلاله ذلك على ان جمله الشرائع المتفق عليه داخله فيه في المجمع عليه وقال في الفتاوى الكبرى الجزء السادس صفحه 564 وام التوحيد الذي ذكره الله في كتابه وانزل به كتبه وبعث به رسله واتفق عليه المسلمون من كل مله مسلمون من كل مله يعني المسلمون من اليهود والمسلمون من من النصارى والمسلمون الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم اتفقوا على على التوحيد هل في خلاف كيف ياتي الخلاف من اين جاء الخلاف يعبد غير الله تعالى ثم يسمى مسلما كيف يكون هذا من اين جاء الخلاف اذا كان المسلمون من كل مله من كل مله اتفقوا على ماذا على حقيقه الاسلام وان الله تعالى انما بعث الرسل به التوحيد من اين جاء الخلاف من اين جاء الخلاف خلاف قال فهو كما قال الائمه شهاده ان لا اله الا الله وهو عباده الله وحده لا شريك له كما بين ذلك بقوله و الهكم اله واحد الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فاخبر ان الاله اله واحد لا يجوز ان يتخذ اله غيره فلا يعبد الا اياه فاذا عبد غيره انتفى عنده ما لا هذا المع اياك نعبد اذا لا اعبد الا اياك فاذا عبد غير الله تعالى يكون مشرك لان اخل بهذه الايه حينئذ اذا كان يحفظ الفاتحه قامت عليه الحجه اولى كل من ينتسب الى الاسلام اليوم يحفظ الفاتحه اولى اذا بلغت الحجه كيف يقال نحتاج الى ماذا الى ان ان تقام عليه الحجه كل من يحفظ الفاتحه فقد قامت عليه حجه الله تعالى اياك نعبد واياك نستعين يكفي او لا يكفي يكفي قطعا عين ذي اياك هذا ماذا لو لم يفهم انه ماذا انه حصر بالتقديم وجه الاستدلال يعني وجه الاستدلال لو لم يفهمه عين ذي الله يضر لكن قامت عليه الحجه به بهذا قوم يصلون يقول يفعل الشرك ويصلي وما قامت عليه الحجه كيف يصلي <تصحيح> صحيح او لا بدون فاتحه <تصحيح> قال رحمه الله تعالى لما بين ان التوحيد هو مما اجمع عليه الانبياء والمرسلون قالوا والشرك الذي ذكره الله في كتابهم انما هو عباده غيره من المخلوقات كعباده الملائكه او الكواكب او الشمس او القمر او الانبياء او تماثيلهم او قبورهم قبور داخلته في مفهوم الشرك ان اذا عبد القبر صار مشركا لانه اتخذ مع الله تعالى اله اخر او غيرهم من الاداميه فبين سبحانه انه بهذا التوحيد بعث جميع الرسل وانه بعث الى كل امه رسولا به وهذا هو الاسلام الذي لا يقبل الله من الاولين ولا من الاخرين دينا غيره وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه بالتا فدين الله ان يدينه العباد ويدينون له فيعبدونه وحده ويطيعونه وذلك هو الاسلام له فمن ابتغى غير هذا دينا فلن يقبل منه اذا عندنا توحيد مجمع عليه وله معنى وهو معنى لا اله الا الله وعندنا شرك وله معنى او ما ذكره بي عباده غير الله تعالى من المخلوقات هذا مما اتفق عليه الانبياء والمرسلين ومما ذكره المصنف عناه رحمه الله تعالى بقوله ارسل الرسل يعني جميعا وانزل الكتب يعني جميعا لتاصيل الاصول لم للتعليم لتاصيل الاصول وتحقيق الحقائق ان لتحقيق الحق وهذا جعله لك اصلا قبل البحث معه هذا دعيم واذا ادعى شيئا حين نقول ماذا عندنا اصول متفق عليه اتي بخلاف في مساله ما يتعلق بمعنى لا اله الا الله ليس في خلاف هل ترجع الى ماذا الى الاصول التي ذكرها قال رحمه الله تعالى فقامت ايوه ثبتت حجه الله على المكلفين من الخلائق ارسل رسل وانزل الكتب لاجل التوحيد والنهي عن الشرك هل قامت الحجه او لا قامت الحجه قامت الحجه قال قامت حجه الله يعني الحجه الرساليه على المكلفين من الخلائق جمع خليقه يعني الجن والانس كما قال تعالى رسلا اي ارسل رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما اذا حصلت الحجه بماذا قامت الحجه بارسال الرسل اي انه تعالى انزل كتبه وارسل رسله بالبشاره والنذاره وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويؤباه لان يبقى لمعتذر عذر مطلق ليس لاحد عذر فيما يتعلق بالشرك وعدم التدين لله تعالى بالاسلام ليس له عذر بالتا ليس له عذر بالتا كما قال تعالى ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى وكذا قول تعالى ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم بما اي بسببه ما سببيه بما قدمت اي بالذي قدمت ايديهم فيقول ربنا لولا ارسلت الينا رسول فنتبع اياتك ونكون من وقد ارسل الرسل اذا قامت الحجه لو لم يرسل الرسل لما قامت الحجه فصار لهم ماذا؟ لا صار لهم احتجاجا، لا صار لهم احتجاجا وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احد اغير من الله، من اجل ذلك حرم الفواحش، ما ظهر منه وما بطن، ولا احد حب اليه المدح من الله، من اجل ذلك مدح نفسه، ولا احد حب اليه العذر من الله، من اجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين وفي لفظ من اجل ذلك ارسل رسله وانزل كتبا اذا لا احد حب له العذر ممن من الله فلذلك ارسل الرسل اذا زال زال العذر هذا هو الاصوب وكلامه العلمي فيما يتعلق بهم اهل الفتره فليست على العموم ليست على على العموم لوجود النص حينئذ قد يوجد فتره في بعض في جزء في اشخاص واما على جهه العموم هذه ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم زالت كل جاهليه العامه زالت ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد يوجد الجاهليه في بعض الاحوال في بعض الاشخاص في بعض الازمنه بعض الاماكن تتبعض اما الجاهليه المطلقه هذه قد زالت ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما يتعلق به باهل الفتره ان سلمنا بالمصطلح المعهود عند اهل العلم بماذا ان اهل الفتره ومن كان بين رسولين بين رسولين لم يدرك السابق ولم يلحق بالملاح هن الذين كنونا اهل فتره وقلنا الصواب انه لا لا يخلو زمن, يخل زمن من حجه الله تعالى لا يخلو زمن من حجه الله تعالى لا سيما ما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما اهل مكه لا سيما اهل مكه قد بقيت فيهم شيء من مله ابراهيم وبقي فيهم الحنفاء وقامت بهم حجه يعني لا يشترط في قيام الحجه هذا سياتين لا لا يشترط في قيام الحجه انه لا بد من رسول مباشر لا بد من رسول لا بل قد يكون ثم رسول او ها اتباع الرسول ولذلك العلماء ورثه الانبياء ورثوا الانبياء في ماذا حجه تقوم بهم كما كانت قائمه به بالرسول والا ما الفائده صح ولا دل ذلك على ان العلماء تقوم بهم الحجه على على الخلق اذا لا يشترط في قيام الحجه ان يكون مباشرا بل المراد به امكان العلم سواء كان من رسول او من ينوب عن الرسول المصنفون رحمه الله اشار الى فائده عظيمه وهي قوله ماذا في الكلام الذي ذكره ها على المكلفين احسنت على المكلفين هذه فيها فائده عظيمه على المكلفين جمع مكلف هو البالغ العاقل بالغ العقل غير المكلف ما قامت عليه الحجه يعني الذي ليس معه عقل صبي مات وما ادرك قبل البلوغ نحكم عليه في الدنيا بالحكم الظاهر على حسب ابويه صحيح قامت عن الحجه لا نقطع ما قامت عن الحجه ما قامت عن الحجه اذا هذا يمتحن في الاخره لانه لا هذا المجنون ولد مجنونا وتلبس بالشركه الاكبر أو لم يتلبس لكن كان تابعا لأبويه الحكام تجري على الأبوين هنا حينئذ قامت عن الحجة الجواب لا إذن على المكلفين هذا أراد به الاحتراز وهذا بعينه كلام نتيمية رحمه تعالى ابن القيم فيما يتعلق به قيام الحجة فهم قيام الحجة هذا من الأصول هنا قبل أن تخوض إذا كنت ما تعرف قيام الحجة عندنا تيمية ابن القيم لا تحضر ارجع ونحن وابحث في المساله انظر فيها لان كلام المصنف رحمه الله تعالى في ما سياتي كله مبني على على هذه المساله ان قيام الحجه لها معنى لها مفهوم ولابد من فهمه والا لن, لن تفهم كلامه رحمه الله تعالى ولذلك اذا وقع اجماع عنده لابد من تفسيره في مواضع اخرى في مواضع أخرى. المخالفون عجب المخالف المصنف رحمه الله تعالى له مصباح الظلام في الرد على عثمان المنصور وله هذا الكتاب وله منهج التأسيس اذا اراد ان ان يشوش على الناس يقول اقرا مصباح الضلال هذا لطيف لان فيه بعض الكلمات المشتبه التي لم يبينها والمصنف نفسه رحمه الله تعالى اكد ونص في هذا الكتاب وفي منهج التاسيس ان الشيخ محمد رحمه الله تعالى وهو منهجه وبين كذلك في الرد على الصحاف انه اذا نفى التكفير لا يلزم اثبات الاسلام لكن هناك في بعض الكلمات في مصباح الظلام فوقفوا معها قالوا هذا يفسر ماذا من احسن من تكلم في منهج امه الدعوه الشيخ عبد اللطيف وسيعه الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى على المنهج نفسه لا يخالف هذه المسائل البتة لكن قد وقع بعض الاجمال في بعض الردود هذا امر امر فطري يعني لابد من ان يكون في عقلك هكذا من اجل ان تحسن التعامل مع كلامه العلمي لا تظن ان كل كلام لابد ان يكون صريحا لا بد ان يكون منصوصا لا قد دق اجمال قد دق اشتباه قد لم يحرر كتاب ولذلك من هذا التاسيس مثلا كان جيدا لكنه ما راجعه مثل هذا الكتاب ولم يتمه لذلك مات قبل تبييضه على على الوجه المرضي حينئذ اذا اذا نظرت لكلامه العلمي اما ان يكون صريحا او فيه وفيه وفيه وفيه هذا فيه اشكالات كيف تفهمه اولا تعتقد انه ليس بحجه في نفسه لو كانت نتيجه كلامي انها تبطل هذا الاصل او تشوش على هذا الاصل لا نلتفت اليه سواء كان الشيخ عبد اللطيف او الشيخ محمد الى اخره وذكرت لك سابقا ونعيد ونكرر القراءه في هذه الكتب ليست من اجل ان ناخذ حكم شرعي لا الحكم الشرعي ناخذه من الكتاب والسنه لكن فتن الناس في هذا الزمان ان هذا القول الذي هو عدم العذاب انه لا قائل به لم يقل به احد لا ابن تيميه ولا ابن قيم ولا يعرف ان السلف وكذلك ما تدعو شم محمد هكذا كذب صريح انهم كلهم على ماذا انهم كلهم على على الاعذار بالجهل في مسائل الشرك وهذا لا شك انه ماذا انه فعينئذ لا بد من قراءه هذه الكتب لنبين لعامته الناس ان هؤلاء لا يعذرون به ويحكون اجماعات عن اهل العلم ولا يجوزون لاحد ان يسمي من تلبس بالشرك ماذا مسلما ويحكون الاجماع على ذلك وان هذا حتى المرجئه والجهميه الى اخره كما سياتيك ان شاء الله تعالى مبينا انهم كذلك يكفرون عباد القبر بل اليهود والنصارى يكفرون عباد القبر كما قال المتي من رحمته لكن هذا من من الاقوال التي تطوى ولا تروى عنده لا لا تذكر اصلا والتفرقه بين الاسم والحكم كذلك لا ذكر لها اصلا عندهم ولا في كتبه وبالمقي رحمه الله ينص على ان ثما فرقا بين الاسم والحكم بل على أنه ثم فرقا بين حكم الكفر في الدنيا وحكم الكفر في الآخرة له نص في ذلك ومع ذلك كل هذه ماذا تطوى ولا, ولا ترى ولو بحثت بكتب العذر بالجهد لا تجد شيئا من ذلك لماذا لأنهم لا يقفون إلا على ما يوافق أهواءهم إذا القول على المكلفين هذا أراد به الاحتراز أراد به الاحتراز فإن غير المكلف كالصبيع والمجنون ونحوهم وأهل الفترة الذين لم يبلغهم لم يسمعوا بشيء البتة للمتى يكلف إذا بلغوا النص يعني بالإمكان متى ما أمكنوا العلم صار مكلفا وإلا فلا يكونوا مكلفا حينئذ نقول لم تقم علي حجة الله تعالى ويكونوا مستثنى ويدخل حينئذ في مسألة يمتحن في الآخرة أو لا يمتحن إلى آخرين خلافيا يعني مسألة صارت خلافية صارت المسألة ماذا؟ خلافية أما من بلغه القرآن؟ ولو بمجرد الامكان قامت عليه الحجه الدساليه فاما مات نحكم عليه ماذا بانه خالد مخلد في النار اما من لم تبلغه في حينه ومات على الشرك هذا امره الى الله لكن في الدنيا نحكم عليه بانه مشرك نحكم عليه بانه هذا كلام ابن القيم وتيميه وامه الدعوه كلهم على هذا بل اجماع المسلمين على على ذلك ناخذ مختصرا فيما يتعلق بي بهذا المساله قال ابن القيم في المدارج فان حجه الله قامت على العبد بارسال الرسول وانزال الكتاب قامت بارسال الرسول وانزال الكتاب و بلوغ ذلك اليه وتمكنه من العلم به بلوغه وتمكع علق الحكم بماذا بالتمكن لا بالعلم فرق بين مسالتين عند من يعقل فرق بين المسالتين انا اقول الحجه قامت بالتمكن من العلم او بالعلم بالعلم بمعنى ماذا لابد ان يسمع النص تمكن من العلم ان يبلغه ماذا ان ثم قرانا في بلد ما ويستطيع ان يذهب هذا تمكن من العلم ولكنه لم يعلق اذا العلم قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوه وكلاهما تقوم به الحجه وكلام قيم رحمه الله تعالى صريح في بذاك قال وتمكنه من العلم به سواء عالم ام جهل فكل من تمكن من معرفه ما امر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة نص صريح نص صريح أين الذين يكذبون أين الأفاكون الذين قلوا من القيم وحمد تعالى يعذر بالجهة هذا نص واضح بي فكل كلام مشتبه له تفسر بهذا النص وغيره من النصوص كثيرا قال فقد قامت عليه الحجة والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة علينا لا يعذب وما كنا معذبين ها حتى نبعث رسول اذا العذاب مع قيام الحجه مقترنان لا اشكال فيه العذاب والتعذيب والعقاب مع قيام الحجه مق فكل من قامت عليه الحجه ثبت العذاب واذا لم تقوم عليه الحجه انتفى العذاب والاسم سيثبت اذا لا علاقه بالايه بماذا بالاسم لانه ما قالوا ما كنا معذبين ولا مسمين بل قال ما دام كنا معذب نفد التعذيب فقط فيبقى عنيدنا الاسم على على ظاهره والعذاب شيء والاسم شيء اخر قال رحمه الله تعالى والله سبحانه لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجه عليه فاذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه وقال فيه ايضا مدارج ومن له عذر من خلقه كالطفل الذي لا الذي له عذر لا يميز على المكلفين اذا غير المكلفين لم تقم عليه الحجه صار له ماذا صار له عذر قال ومن له عذر من خلقه كالطفل الذي لا يميز تلبس بالشرك ومات لو عذر او لا له عذر لانه ما بلغ حين اذا امتحن الله تعالى الى اخره كالطفل الذي لا يميز والمعتوه لا عقل عنده مجنون ومن لن تبلغه الدعوه والاصم الاعمى الذي لا يبصر ولا يسمع عدد هؤلاء ما ذكر العقلاء ما ذكر المتعلمين صحيح او لا ذكر هؤلاء فقط من الطفل الذي لا يميز والمعتوه لا عقل عنده ومن لن تبلغه الدعوه والاصم الاعمى الذي لا يبصر ولا يسمع قال فان الله لا يعذب هؤلاء بلا ذنب البتة وله فيهم حكم اخر في المعاد حكم اخر وما هو الاول ها لهم حكم اخر بمعنى لا حكمه في الدنيا ما يتعلق بظاهره بمعنى اننا نثبت انه كافر مشرك وننزل عليه الاحكام هذا الصبي او هذا المجنون او المعتوه اذا تلبس بالشرك فما تصلي قول ما بلغته الدعوه نصلي عليه نترحم ها اذا لا لا نثبت له الاحكام الدنيويه اذا في الدنيا نثبت الاسم فهو مشرك كافر ونثبت كذلك الاحكام لانه اذا سقط الاسم ها سقط الحكم لان الصلاه جنازه هذه هذه على من على المسلم فاذا زال الوصف زالت الصلاه فهو معلل او لا معلل فمتى ما زال الاسم زال الحكم لا يورث لا يفهم بمقابل المسلمين الى اخره الاحكام الشرعيه اذا له حكم اخر في المعاد يمتحنهم بان يرسل اليهم رسولا يامرهم وينهاهم فمن اطاع الرسول منهم ادخله الجنه ومن عصاه ادخله النار ثم قالوا المقصود انه لا عذر لاحد بالته في معصيه الله ومخالفه امره مع علمه بذلك وتمكنه من الفعل والترك ولو كان له عذر لما استحق العقوبه واللوم لا في الدنيا ولا في الاخره اذا نصان من مدارج السالكين كتاب واحد لمقيم رحمه الله يبين ان الذي لم تقم عليه الحجه هو غير المكلف يعني الذي ليس له عقل يدرك به ولو كان له عقل يدرك به ولكن لم تبلغه الدعوه كذلك يكون ماذا مستثنيا وعم الطفل ونحو ذلك هؤلاء يمتحنون في في الاخره وقال ابن تيميه رحمه الله في الجواب الصحيح الجزء الثاني صفحه 298 ومن لم تقم عليه الحجه في الدنيا بالرساله الاطفال والمجانين واهل الفترات كالاطفال والمجانين واهل الفترات هؤلاء الذين لم تقم عليهم الحجه اذا وتميه فسر يا طلاب الحق فسر مراده بقيام الحجه فاذا قال هؤلاء لا يمكن تكفيرهم لعدم قيام الحجه اذا صار هذا اللفظ مجمل لا بد ممن السؤال واذا احتج اي شخص خذ هذه فائده اذا احتج اي شخص بكلام اللي من تيمير رحمه تعالى فيه مثل هذا التركيب قل له على العين والراس نقبل هذا الكلام لكن فسر لي مراده به كامل الحجه ماذا يريد لابد من من بيان وتاتي بهذه النصوص انه يريد به ماذا اهل الفترات اهل الفتره ولذلك احيانا نقول ماذا لكثره الجهل وغلبه الجهل وقله الاثار وعدم اهل العلم الاخ نزل عصرهم منزله اهل الفترات فلذلك ظن هذا اعتقاده وارتهاده هنئذ لا اشكال نزل عاصره ومنزله الالف فترات حينئذ حكمه في الاخره انهم يمتحنوه اما في الدنيا فهو على الاصل الذي قرره ربنا تعالى في باب الاسماء والاحكام اذا اذا قال ابن تيميه رحمه الله حتى تقوم عليه الحجه الساق نعم ونحن كذلك نقول حتى تقوم عليه الحجه الساليه لا يعذب ولا يدخل النار الا من قامت على الحجه وهل كل من كان في الدنيا تبي هل كل من كان في الدنيا واشرك فقد قامت عليه الحجه لا نعم لا ليس كل من كان في الدنيا وتلبس بالشرك فقد قامت عليه الحجه فاذا لم تقم عليه الحجه ما بلغه شيء من البت ما سمع بالقران ولا ولا بالسنه ولا بالاسلام ووقع في الشرك الاكبر ومات على ذلك هو في الدنيا مشرك ولا يصلى عليه وتنزل عليه الاحكام اما في الاخره امره الى الله يمتحن الى اخره صح او لا اذا قد يقع في الدنيا انه مشرك ولا نعذره بالجهل فيما يتعلق بالاسم الاحكام الدنيويه وانما يكون العذر بالجهل فيما يتعلق بماذا بالاخره وكلام التيميه ابن قيما ما الدعوه قائم على على هذا هو الذي ندندن حوله هذا الذي ندندن حوله قال رحمه الله تعالى ومن لم تقم عليه الحجه في الدنيا برسالتك الاطفالي والمجانين واهل فتراتها فهؤلاء فيهم اقوال يعني مساله خلافيه مساله خلافيه ولذلك عند عدم الجدال والمناظره اذا قيل هل المساله خلافيه قل فيها تفصيل باعتبار الدنيا لا باعتبار الاسم لا باعتبار الاخره نعم فرق بين مسالتين قال رحمه الله تعالى فهؤلاء فيما قال اظهرها ما جاءت به الاثار انهم يمتحنون يوم القيامه فيبعث الله اليهم من يامرهم بطاعته فان اطاعوه استحق الثواب وان عصوه استحق العقاب وقال في الفتاوى الجزء الثامن صفحه 202 فالمعذور الذي يعرف انه معذور هو من كان عاجزا عن الفعل مع ارادته له اراد ان يبين كذلك موسى الصالح ابن تيميه رحمه الله تعالى في العذر من هو المعذور؟ عرفنا ماذا؟ إذا قال قيام الحجة عرفنا جزءا من كلامه أنه أراد به ماذا؟ أن من لم تقم عليه الحجة هو الطفل والمجنون أهل الفترات طيب إذا قال معذور له صلاح أو لا؟ له الصلاح إذن لابد أن يبين ما الصلاح ابن تيمير رحمه وتعالى في المعذور قال فالمعذور الذي يعرف أنه معذور هو من كان عاجزا عن الفعل مع إرادته له يعني جمع بين وصفين عاجز عن الفعل وهو مريد له يعني له التفات قلبي واما اذا كان عاجزا ولا يكون مريدا فليس معذورا عند ابن تيميه رحمه الله تعالى عاجز ولا يحدث نفسه بان يصلح حاله او ان يسال عن دينه هذا لا يسمى معذورا عند ابن تيميه رحمه الله تعالى قال كالمريض العاجز عن القيام والصيام والجهاد والفقير العاجز عن الانفاق ونحو ذلك وهؤلاء ليس مكلفين ولا معاقبين على ما تركهم وكذلك العاجز عن السماع والفهم العاجز عن السماع والفهم كالصبي والمجنون ومن لم تبلغه الدعوه واما من جعل محبا مختارا راضيا بفعل السيئات حتى فعلها فليس مجبورا على خلاف مراده ولا مكره على ما يرضاه فكيف يسمى هذا معذورا لا يسمى معذورا قال بل ينبغي ان يسمى مغرورا اين اصحاب العذر بالجهل هذا كلام ابن تيميه رحمه الله الذي يقول ابن تيميه يعذر قلنا ما معنى العذر عند ابن تيميه رحمه الله لا يسميه اذا كان عاجزا مع ارادته له فهو ماذا او معذور واما اذا كان متمكنا ولا سيما الذي يعيش بين المسلمين هذا يستطيع ان يسال يقراون الصحف البريطانيه و يدرسون في امريكا وسياحه في اندونيسيا واذا جاءت مسائل للشركه الاتم قالوا جهال صحيح اولاد هذا هواه الاستاذ قل بني ان يسمى ماذا ان يسمى مغرورا ولذلك من كان يعيش بين المسلمين لا عذر له البت لا عذر له البت لا سيما في هذا الزمان لانه يستطيع ان يسال وان يبحث الى اخره لكنه يكون ماذا يكون مفرطا هذا يسمى معرضا ولا يقال ماذا ولا يقال هذا جاهل فيقال رجل اشرك بالله تعالى وهو يعيش في بلد اسلامي وهو معرض ولا يقال هو جاهل لانه تمكن مماذا من العلم لكنه ما سعى ما بحث لو اراد ان ان يسعى لا, لا لا لا تمكن وجد العلم لكنه معرض قال رحمه تعالى بل ينبغي ان يسمى مغرورا وقال في الفتاوى 20 صفحه 280 والعذر لا يكون عذرا الا مع العجز عن ازالته لا يكون عذرا الا مع العجز عن ازالته بمعنى انه ماذا ان يسعى ويسعى ان احدا يعلمه وما يجد هذا يسمى ماذا يسمى عاجزا واما اذا سعى ادنى سعين ووجد من يعلمه هذا لا يكون لا يكون عذرا بالتا قال والعذر لا يكون عذرا الا مع العجز عن ازالته والا فمتى امكن للانسان معرفه الحق فقصر فيها لم يكن معذورا قصر يعني لم يسأل ولم يسع لم يكن معذورا لم يكن معذ لا سيما في هذا الزمان لو قال ابن تيميه في زمانه انه يمكن ان يكون زمانه اقرب الى اهل الفترات لكن زمان هذا لا يصح ولذلك من العجب انهم يقولون ماذا أن المسائل الظاهرة والخفية تختلف باختلاف الأزمان والأشخاص والأحواة طيب سلمنا في زمن التيمية لا يوجد قنوات ولا يوجد إنترنت ولا إلى آخره ولا طيران لكن في هذا الزمان اختلف أو لا؟ اختلف فما كان خفيا في زمن التيمية لا يمكن أن يكون خفيا في هذا الزمان وما كان عجزا لو أراد أن يسأل في زمن التيمية لما لو كان عاجزا في هذا الزمان صح ولا لا الوسائل اختلفت فلا يمكن ان ان يقاس هذا الزمان على زمن نبينا رحمته تعالى لا سيما ما يتعلق به الاتصال بالناس قال رحمته تعالى في الرد على المنطقيين صفحه 99 ومن جواب هؤلاء ان حجه الله برسله قامت بالتمكن من العلم فليس من شرط حجه الله تعالى علم المدعوين بها ليس من شرط قيام الحجه ان يعلم بالفعل وانما المراد ماذا ان يسمع سمعا ان في ذاك البلد رسول اذا قامت عليه الحجه بمجرد السماع قال فليس من شرط حجه الله تعالى علم المدعوين بها ولهذا لم يكن اعراض الكفار عن استماع القران وتدبره مانعا من قيام حجه الله تعالى عليهم وكذلك اعراضهم عن استماع المنقول على الانبياء وقراءه الاثار الماثوره عنهم لا يمنع الحجه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 إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منك ليس بالشرط ألا أنت قمت الحجة أو لا أن تذهب إلى كل شخص تطرق بابهم يقول له أمر الله تعالى بكذا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا لا بمجرد أن تتكلم هو الذي يكون مفرطا لو تمكن من الوصول فلم يسعى وعما أنت فقد أديت ماما ما عليك ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى كل واحد من قريش فأخبره بالأمر وإنما جلس وقرأ تلال القرآن وتلاه على بعضه قامت الحجه قامت الحجه ولم يثبت انه ذهب الى كل احد بي بعينه ولا انتقل من بلد الى بل بل بمجرد السمع قال رحمه الله لم يكن من شرط ذلك ان يصل امر العامل نهي الناهي منها الى كل مكلف في العالم اذ ليس هذا من شرط تبلغ الرساله فكيف يشترط فيها فكيف يشترط فيما هو من توابعها بل الشرط تبي بل الشرط ان يتمكن المكلفون من وصول ذلك اليهم ثم اذا فرط فلم يسعوا في وصوله اليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط منهم لا منه تفريط منهم لا منه تبلال هذه النصوص تعض عليها بالنواجر ونحن نرغب ان نعيدها في كل في كل مجلس <تصفيق> لان قيام الحجه قامت بفهم كلام التميمي رحمه الله تعالى وقال في الفتاوى الجزء العاشر صفحه 380 وبيان ذلك ان ذلك الامر صادر عن عنه سواء كان قولا او فعلا اذا علم انه مخالف للكتاب والسنه بحيث يكون قولا باطلا او عملا محرما فانه يعذر في موضعين فيما مع ان كلامه عام في سائر ماذا مسائل المحرمات ويدخل كذلك الشرك قال ما يتعلق بالاخره قال في موضعين احدهما عدم تمكنه من العلم به عدم تمكنه من العلم به علق الحكم بماذا بالتمكن والثاني عدم قدرته على الحق المشروع وقال ايضا والحجه قامت بوجود الرسول المبلغم وتمكنه من الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع ففي الكفار من تجنب سماع القران واختار غيره قامت الحجه قامت الحجه احرض فرع النبي صلى الله عليه وسلم وضع القطن في اذنين لالا يسمع قامت على الحجة أو لا قامت على الحجة ما فهم جاهل قطعا صح ما فهم الحجة ولا سمع القرآن وهو كذلك جاهل لأنه ما سمع القرآن قطعا أنه جاهل ومع ذلك قامت عليه الحجة فكل من فر عن سماع القرآن فالحجة قائمة عليه وقال في الجواب الصحيح جزء الثاني صفحة 294 فأما من تعمد تحريف الكتاب لفظه أو معناه وعرف ما جاء به الرسول فعانده فهذا مستحق للعقاب وكذلك هذا الشاهد وكذلك من فرط في طلب الحق واتباعه متبعاً لهواه ومشتغلاً عن ذلك بدنياه وهذا منطبق على هذا الزمان يعيشون بين المسلمين ويدخلون المساجد ويصلون الى اخره ويتمكنون من دنياهم ويفعلون ما شاء ويوافقون العصرة فيما يتعلق به بالدنيا واما اذا جاءت مسائل الدين والتوحيد وشق قال الجوهان قالوا جو هذا الشك انه باطل بل جعل ذلك أصلاً من أصول الشريعة أصلاً من أصول الشريعة كما قال في الفتاة الجزء الحادي والعشرين صفحة مئة واثنين واربعين قال رحمه الله تعالى وأيضاً فإن أصول الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القادر والعاجز والمفرق والمعتدي ومن ليس بمفرط ولا معتدي والتفريق بينهما أصل عظيم ومعجز معتمد إذن عندنا مفرط وهذا ليس تسمى جاهلاً في الشرعة ويسمى ماذا معرضاً وعندنا جاهل الجاهل هو الذي لا يتمكن من العلم هذا يسمى جاهلاً والمفرط هو الذي تمكن من العلم وعليه ماذا السؤال يكون غلطاً رجل يعيش في بلد كذا بلد المسلمين ووقع في الشرك جاهلاً قلنا هذا السؤال غلط هذا السؤال غلط لماذا لان الاصل ان تبدي اللفظ جاهل بي بمعرض لا تمكن من العلم استطاع لكنه لم يسان اذا صارت المساله من اصلها فيها خلل فيها فيها خلل ولم يفرق بين المعرض والجاهل قال ومن ليس بمفرط ولا معتدل والتفريق بينهما اصل عظيم معتمد وهو الوسط الذي عليه الامه الوصى يعني هذا حكايه اجماع التفريق بين الجاهل الذي لا يتمكن من العلم وبين المفرط إذن معرفة كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا سيأتي كثيرا فيما يقول عن المتيمية معرفة موارد كلامه يعين على فهمه سواء قرأت الكتاب أو لا سواء حاججت هذا العراقي أو غيره النظر يكون باعتبار ماذا فسر لي مراد من التيمية رحمه الله تعالى بكذا فإذا أردت أن تفهم مذهب التيمية فيما يتعلق بالعذر بالجهل وما يتعلق به مساله الشركه يعذر او لا يعذر حين اذا لا ترتقط بعض الكلمات المشتبهه وتقول نتميه عذر بالجهل لانه ما كفر لانه قال لا اكفر الى اخره وانما تنظر في ماذا في كلام نتميه في الاسماء والاحكام له كلام جيد وهو ينقل عليه اتفاق السلف على ذلك وتنظر في كلام نتميه هل فسر معنى قيام الحجه او لا فسرها كما ذكرت يكفي قولان ثلاثه ثالثا ابن تيمية يقول أهل الفترة إذن هذا مصرح فيه إجمال على الفترة يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى معرفة ماذا يريد ماذا يقصد به بأهل الفترة فترجع إلى كلامه يبين لك قامت علي الحج من من الذي ينفي عنه لم تقم علي الحج وجدنا أنه يسمي الأطفال المجانين وإلى خيره حينيذ التعرف وراده بماذا بمن قامت علي الحج ومن لم تقم حينيذ بهذه المركبات تفهم كلامه رحمه الله تعالى صحيح أو لا هم يعلمون هذا انا اقطع بهذا يعلمون هذا لكن لا يريدون المخالف لا يعلم هذا وسمعوهم من كلامي ايضا وهو قرؤ الى اخره لكن لا يريدون لماذا لان النتيجه هو ان يتمسك بهذا المتشابه ولذلك يعرضون واقول لك اذهب وابحث في الكتب المصنفه في العذر بالجهل لا ياتون بالكلام الصريح لبن تيميه رحمه الله يقيم يا نص على ان ثمه فرقا بين حكم الدنيا والاخره في الكاف النفسي يقول ثم اشتباه حصل عند عند المخالفين ويقطع في طريق الهجرتين ان من لم يحكم من بلغت الدعوه بالنار انه من اقوال اهل البدع ولم ينسبه يقول بعض المتكلمين اذا هذه اين ذهبت نصوص كثيره جدا واضحه بينه ويذكرها من الف وصن فيما في من لا يعذر يعني ممن لا يعذر لمن صنف في هذه المساله يذكرون هذا النص ومع ذلك يعرضون عنا لا تجد حرفا واحدا يذكر في هذا وهم يعلمون لكنهم ماذا يعرضونه لان لانهم كما قال المتيميه ياخذون ما يوافق اهواءهم اما ما لا يوافق هذا يحرف اذا الزموا به اذا جلس مجلسا والزم بهذا القول حرفه والا لا يجيب يتركه اذا علق عليه في موضع ما وكذا وكذا لا يجيب يتركه لماذا لانه لا يستطيع لان المخالف يعني اذا اراد ان يرحم نفسه لا يجيب يفر لانه لو, لو اجاب لفتضح سيعلم الناظر أن هذا الجواب ضعيف هزيل لا يمكن أن ينظر عن طالب علم فضلا عن من يدعي تمكن في العقيدة نحوها حينئذ سينظر إلا أن هذا الجواب ضعيف وهزيل وليس فيه دليل ولا حجة إلى آخرها ويأتي بنصوص من تيمية وتوضع له في أي موضع كان ولا يستطيع أن يجيب لأنه لو أجاب لا لا يفتضح تبين هذا إذن هذه النصوص كلها من تيمية رحمة الله تعالى تبين لك حقيقة مذهبه إذا أردت أن تضبط منهج ابن تيميه رحمه الله تاتي مفردة مفردة يعني على ما ذكرت لك سابقا اهم شيء ماذا يعني ها بقيام الحجه ماذا يعني هل عنده فرق بين المعرض والجاهل نعم هؤلاء يسوون يسمون المعرض يسمونه ماذا جاهلا ولا ادري ما كلامهم في الناقد العاشر الاعراض يسمون المعرض جاهل كيف يسمى جاهلا ابن تيميه رحمه الله وفرنا قال الاحوال قولوا ماذا وافق في جزئيه ما اما انه يعذر مطلقا حتى المعرضين عند الله تعالى حتى الذي سمع بالقران عن بعد متميا نص على انه ليس بشرط ليس بشرط ان ياتي اليه وهم يرون الكفر البواح الذي يقع من بعض الناس قل هذا عنده شبهه هذا عنده تاويل حتى فيما يتعلق باشياء لا يمكن ان يتصور فيها فيها شبهه ولذلك حتى ما يتعلق بالايات رافض لا يكفرونها عن هؤلاء من لم يكفرهم فهو كافر قال رحمه الله تعالى وهو الوسط الذي عليه الأمة الوسط وبه يظهر العدل بين القولين المتباينين قولين المتباينين يعني المتقابلين وقال في الفتاوى الكبرى أشار إلى قاعدة جيدة وهي موجودة في الجزء الرابع سواء ثلاثمائة وخمسة عشر قال والشارع يعني الشرع يبين الأحكام بلغة العرب يبين الأحكام بلغة العرب بلغه العرب يعني لابد من فهم لغه العرب لتفهم كلامه هو ايضا كذلك رحم الله تعالى قال المصنف رحمه تعالى فقامت حجه الله على المكلف اذا على المكلفين هذا الشاب اللطيف له فيها فهم من اجل انك تفهم ما سياتي لابد ان تعرف ان هذا لها ماذا لها احتياز فغير المكلف لم تقم عليه الحجه فاذا جاء في موضع ما قال اهل الفترات معذورون حينئذ تفهمه على أي وجه معذوم الجهلي في الآخرة وليس فيه في الدنيا قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص لله يعني تبرأ به به هذا من من الشركين صادق شهادة مخلص لله وشهادة صادق تخلص بها من ها لو قال شهادة مخلص تبرأ من الشرك صادق النفاق نعم تبرأ من الشرك مننا يعني تخلصنا من النفاق قالوا اشهدوا ان محمد عبده ورسوله المبعوث باحسن الملل والطرايق باحسن الملل جمع ملة بالكسر وهي الشريعه او الدين كمله الاسلام والنصرانيه هذه مله واليهوديه هذه مله وقيل هي معظم الدين وجمله ما يجيء به الرسول والطرايق جمع طريقه المنهج والشريعه وعرفنا أنهم اتفقوا على جملة من من الشرائع صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بجهاد كل فاسق ومنافق جهاد كل فاسق ومنافق قال هنا المبعوث بأحسن الملل والطرائق أخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأممين بأنهم خير الأمم فقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون بالمعروف عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وهذا واضح بي قاموا بجهاد كل فاسق أو قال كافر كما في الحاشية هنا في النسخة الأخرى كافر مقابل للمنافق فالجهاد يكون للفسق كذلك لكن أكثر ما يكون فيه كلامه في القرآن وفي السنة تقابل بين الكفر والنفاق والنفاق قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد لما كان الجهاد ذروه سنام الاسلام وقبته ومنازل اهله اعلى المنازل في الجنه كما لهم الرفعه في الدنيا فهم الاعلون في الدنيا والاخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروه العليا منهم واستولى على انواعه كلها فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنا حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنا مراد ماذا أن الجهاد يكون به بنوعين الجهاد بالسيف ويكون في شأن الكفار وجهاد به البيان والحجة ويكون للمنافقين وجاء ذلك فيه في القرآن فيه في مواضع قال أما بعد فقد وقفت على أوراق أرسلها بعض أهل العراق إلى المنافقين بعض أصحابنا بعض أصحابنا يعني من أجل ماذا النظر فيها أليه موافقة الحق أم لا قال ورأيت فيها من الصد عن سبيل الله يعني الباطل الذي هو في حقيقة ماذا صد عن سبيل الله والدعوة إلى عبادة الأولياء والصالح يعني الدعوة إلى الشرك هذه الأوراق فيها تجويز لعبادة غير الله فيها تجويز للشرك بالله تعالى ودعائهم للشرك والحث على قصدهم في الملمات جمع ملمه وهي النازله الشديده من نوازل الدهر والشدائد هذا عطف تفصيل والالحد في ايات الله كيف الحد في ايات الله لانه حرفها نعم لانه حرفها لانه لا يمكن ان ان توجد ايه مدلولها ماذا تجويز الشرك قطعا هذا لا يوجد ايه ابدا ان مدلولها تجويز الشرك لكن مع ذلك قد يجد بعض ما يتمسك به فيحرّف ويبدل ويغيّر عين الذي يكون ماذا يكون الحاد و اذا تعمد ذلك كفر والالحاد في ايات الله وتحريف الكلم عما وضعه لتفسير الالحاد ما لا يتسع السكوت عليه ما لا يتسع السكوت عليه يعني لا يجوز ولا يسع العبد ان يسكت على هذا الباطل هكذا قاعده عامه كله باطل انتشر ولم ينكر هنيد الله يدوز لمن علمه ان يسكت عليه البت لا سيما طلب العلم لا سيما ما يتعلق بالتوحيد ونقيضه فان الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والدين الحق بالهدى العلم النافع والدين الحق العمل الصالح ليظهره لاجله ان يظهره على الدين كله يعني يعليهم ولو كره المشركون و امر بجهاد الكفار او امره في نسخه اخرى امره امرا امره العام منه الله عز وجل امره الله عز وجل وامر بجهاد الكفار والمنافقين بالحجه والبيان كما امر بجهادهم باليد والسنان يعني الجمع بين بين النوعين نوعين ها كائنان في في الوجود والنبي صلى الله عليه وسلم اول ما كان في مكه الحجه كانت قائمه به او جهاده كان به الحجة والبيان ولم يكن قد فرض الجهاد أنذاك وهذا باقي ليس منسوخا يعني متى ما كان الحال حال الأمة أشبه بالعهد المكي فثم طريق المكية وإذا كانوا في قوة ومكنة ومنع إلى خره كما هو الشأن في العهد المدني صار حاله ما يتعلق به بالعهد المدني أما القول بأن كل مكان حاله في مقام الدعوه والتعامل مع الكفار في مكه منسوخا هذا قول لا اصل له لا اصل يقال به بعض العلم لكن الصواب ان الامه تكون بين بين المد والجزر ضعفا وقوته فالضعف حينئذ يشابه العهد المكي فتكون الدعوه قائمه على ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال و... وامر بجهاد الكفار والمنافقين بالحجه والبيان كما امر بجهاد باليد والسنان قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا به الضمير يعود إلى القرآن إذن هذا أمر أو لا؟ أمر يقتضي الوجوب يقتضي الوجوب والآية المكية في سورة الفرقان وجاهدهم به أيب القرآن جهادا كبيرا عظيما وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم هذا أمر أمر يقتضي الوجوب حينئذ إذا وجد منكر لابد من بعض المنكر من المسلمين من ينكر هذا المنكر وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو ابتاكم وقال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم اولوا بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اتلفوا فيه وكانوا مجرمين هذه الايه فسرها المصنف رحمه الله ونقل كلام ابن كثير قال ابن كثير في تفسير هذه الايه الاخيره سوره هود يقول تعالى فهللا فلولا كان فلولا كان هللا لاولا بمعنى بمعنى هلا هل فهل لا وجد من القرون الماضيه بقايا من اهل الخير بقايا من اهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الارض يعني اهل الخير قد لا يكون كل ما ذا ينهون وانما بقايا منهم مؤمن ليس على درجه واحده مسلم ليس على درجه واحده وقوله الا قليلا اي قد وجد منهم من هذا الضرب قليل وهم الذين انجاهم الله عند حلول غياره حوادث النكبات وفجاءه نقمته ولهذا امر الله تعالى هذه الامه الشريفه ان يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما قال تعالى في الايه السابعه ولتكن منكم ولتكن منكم الخطاب لهذه الامه ومن هذه تبعيض قيل بيان وقوله واتبع الذين ظلموا ما أتلفوا فيه أي السمروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات ولم يرتفتوا إلى إنكار أولئك حتى فاجأهم العذاب حتى فاجأهم العذاب يعني لإصرارهم على ماذا على المعاصي ومراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآيات أن يبين أن إنكار المنكر ومنه الدعوة لا إلى الشرك بالله تعالى أنه من أوجب الواجبات وانه لو لم يقم احد بانكاره يخشى من ماذا من الهلاك العام هذا المراد فاذا وجد الشرك فلا بد من ماذا لا بد من انكاره قال وقال ابو السعود في تفسيره اولو بقيه من الراي والعقل الا قليلا اولو بقيه من الراي والعقل او قال اولو فضل وخيل وسميا بها لان الرجل انما السبقي ما يخرجه عاده اجوده افضل يعني السبقي ما يبقى عنده ماذا ما يكون افضل واخير قال ويقال فلان من بقيه القوم اي من خيارهم ومنه ما قيل في ومن قولهم في الزوايا خبايا وفي الرجال بقاء في الزوايا زاويه البيت ركنه زوايا جمع زاويه وخبايا جمع خبيه يعني شيء ستره يعني يكون فيه في البيت في الزاوية فيه شيء مخبة ممكن أو لا ممكن في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا انتهى كلامه رحمه تعالى قال وقد ينتفع بهذا الرد يعني من أراد الله هدايته واستعماله فيما يرضيه من توحيده وطاعته ولو سبق منه رده والصد عنه يعني لو لم يكن من المردود عليه أن يقبل لكن غيره ينتفع به ولذلك الردود قد يبقى صاحب الباطل على باطله ويموت على ذلك على كفره وشركه لكن قد يهتدي ماذا؟ هناك ناس إذا قرأوا هذه الردود وهو كذلك قال من توحيده وطاعته ولو سبق منه رده وصد عنه قال الله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منه مود أي عسى الله أيها المؤمنون أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من أعدائي من مشرك قريش مودة يعني قد يكون ثم مودة نسيم فيما يتعلق به تعامل مع المشرك ويكون حسنا قد تبقى مودة فيقبل يقبل الحق قال ففعل الله ذلك بهم بأن أسلم كثير منهم وصاروا لهم أولياء وأحزاب قال وما أحسن ما قيل وقال له ابن حزم أب وجه نور الحق في صدر سامعي ودعه فنور الحق يسري ويشرقه حق بمجرد سماعه حينئذ يكون ماذا محله القلوب منذ ان يسمعه السامع حينئذ يستقر في قلبه اذن يعني اظهر وجه نور الحق وفي نسخه قوله الحق في صدر سامع في قلب سامع ودعه فنور الحق يسري ويشرق سيؤنسه يوما وينسى نفاره نفر بينه وبين الحق ان اصحاب الباطل ينفر من من الحق يرد فيه وحشه فما نسي التوثيق من هو مطلقه يعني كان ها مقيد مسلسل وكان يتالم ثم اطلق حينذن ينسى تلك الايام او لا هذا لاصله انه ينسها قال كما نسي التوثيق من هو مطلقه اذا هذه المقدمه اراد ان يبين انه رد على هذا العراقي وان عنده خللا فيما يتعلق به الدعوة إلى الشرك ثم بيّن أن هذا واجب عليه هو كغير من أهل علمي في الصد لهذا العدوان الذي يتعلق به بالتوحيد مع قائد المسلمين مع تقديم ثلاث قواعد في أول المقدمة أن الحق يغلب الباطن يدمغه صحيح ثانيا أرسل الرسل وأنزلت الكتب لتحقيق الأصلي تأصيل الأصول وتحقيق الحقائق ثالثا قامت حجه الله تعالى على المكلفين ثلاث قواعد هذه لابد منها والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين